وَا ٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ تحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا غَيْرَ بِعْشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقال موسى لأخيه دارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب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 يُغُولُ الْجَبَلَ جَعَلَهُ دَكَّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً أَلَمْ نَأْفِقْ قَادَ سُبْحَانَكَ تَبْتَؤُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ